أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ذَهَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْخَرَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا بلن تبع ما وجدنا عليه آذاناً أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مجتلٌ فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفر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 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله تميع بصير